و ا ل ن ا ش ر ا ت ن ش ر ا ف ا ل ف فرقا ر ق ا ت ف ا ل م ل ق ي ا ت ذ ك ر ا س ل ا م ي ه

ا ل أ ر ض ف ا ت ب ا ل ن ا ب

و ع ي ل ه ا ل و محمد ا ت ب ا ن ا

s u b h a m a o r o m

فتحت السماء

ح موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا إ ل ا ح م ي م و س ه

موسوعه ا ب ر النابلسي للعلوم الاسلاميه ب ا جزاء من ربك

ا س م ا و ا ل أ ر ض وما ب ي ن ه م ا ا ل ر ح م ن لا يلكون ل ا م خ ط ى

فمن ََْ شاء ََ اتخذ َََ إ ِ ل َ ى ربه َِِّ مابا ًَِ ن َّ ا أ َ ن ذ َ ر ْ ن ا ك ُ م ْ عذابا ًََ قريبا َِ